فطهرني وألهمني لآتي نباك الصافي وجملني بأعمالي وأقوالي وأفعالي فطهرني نبعت الصافي وجمّلني في عملي وقوالي وطالي طرقت كتابك الأزلي أقرأ قصتك الكوني ويطل. لدى الأسحار نارا حرقات كبدي ورطت كتابك الأذري أقرأ قصة المون ويطربني لدى الأسحار نارا حرقات كبدي ورطت كتابك الأذري قصة الكون ويطربني لدى الأسحاء نارا حرقات كبيري فظفرني وألمني يأتي نباة الصافي وجملي بأعمالي والصحي وافرحني والهمني يا لي نغاول صافي و جنبيني يا مري وقواي وفاني لهيب الشوق يدافعني تحذو بي ودمع العين يحرقني ويكويني يا ربي نبيب الشوق يدفعني ونجمى الرجل بي ودمع العين يحرقني ويكويني تهيب الشوق يدفعني ونزو والروح تحذو بي ودمع العين يحرقني ويتويني يا يا ربي أطفرني وألهمي وأجري لي نبات يوم لي وقواي وقالي وطهرني وطهر يا ابي يا ربي والي يا ربي يا ربي نباك صافي